Allah wataylum Allah wataylum Allah به اللهو به اللهو من لك دين الا بهو له اللهو الله بدمهم صلاه علىهم قبل الله بدمهم مع العتره الابيه مع الدهر والشفي sallallahu alaihi wa الله طهرهم يا مولانا نبي اعدام الله خالقها خالق تحت الارش بالنور من غلام منوجد كلام الله الملائكه الا برضاها الا برضاها سمد الدنيا بناها الحيدر طه سمد الدنيا بناها الحيدر طه jal فاطمة وبنيها وبوها وعلي waboha wa ali wlniha ah muhammad صورهم, الله الله صورهم الكون في في تشوف الناس بالقيامه مور بشر يشي ينجينا ولينا بالعرض يجينا ينجينا ولينا بالعرض يجينا بتشعل نذكيا ربي من النيران اللظيا محمد وحيدر يشرفهم الله الله شرفها الله الله فضلهم الله الله الله العالمة حنين ليلاتي حنين العالمة حنين ليلاتي حبيبي يا من فزت لك وار صرت محتار طعمي قدار خلفك من النار من النار للنبي وحدار ترت الافهان الافهان رضا والبالوارير ضوام والدنيا في دهام عمري ضل بالوارير ضوام في دهام وبالحوره النجيه خال الجلبريا محمد الله الله كرمهم الله الله كرمهم الله الطيبين